إذ قالوا ليوسف وأقوم أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوا مؤرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في ضيابه الجب ينتقط بعض السياره بعض السياره إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا ضِئًّا يَرْتَعَ وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبا إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في ضيابة الجنب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم ناذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنت صادق وجاء على قميصه بدمن كذب قالا بل سحرنا لكم انفسكم ام مرض أنف فصبرا جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا ظلام وأسره بضاع وشرواه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثوان, أكرمي مثوان عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۗ اَللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰىٓ اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ وَلَمَّا بَلَغَ اشُدَّهُ اَتَيْنٰهُ حُكْمًا وعلما وكذلك نجز المحسنين وراودت التي وفي بيتها عن نفسي وراودت التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بنا لولا أرآ برمان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء هو من عبادنا المخلصين انه من عبادنا المخلصين الباب وقدت قميصا من دبر واستبقل الباب وقدت قميصا من دبر والف يا سيدنا لذ الباب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 يوسف اعرض عن هذا يوسف اعرض عن هذا واستغفر لي ذنبك واستغفر لي ذنبك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتى عن نفسه تراود فتى عن نفسه قد شغفنا حبه ان لا نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهم ان ارسلت, إليهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله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 أَلا إِنَّ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيُسجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّادِرِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي السِّجْنُ أُحِبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ إِلَيَّ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَصْبُ إِلَيْهِمْ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 بَدَلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ يَسْجُنُونَ لَيْسْجُنُونَ وَحَتَّى حِينٍ وَدَخَلَ مَعَ السِّجْنِ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي احْمِلُ فَوْقَ رَأْسِكَ خُبْزًا الطير الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قال لا لَا يَأْتِيكُمُ طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَبَّأْتُكُمَا بتأويله قبل أن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 من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القمار ما تعبدون من دونه اسْمَاءً سَمَّيْتُمُهَا سَمَّيْتُمُهَا آتٍ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أن لا أَلَّا إياه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 وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سماءً وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلن من سبع عنف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي يا ايها ثم لرؤيا تعذرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء منهم والدكر بعد امه انا انبئكم بتاويله انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايوصي تط افتنا في سبع بقرات افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهم سبع عجاف ياكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرها يذات لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا بعد ذلك 70 شداد 70 شداد دو ياكل لما قدمتم لهم إلا, الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيضاث الناس عام فيضاث سوفيك يا اصرون وقال الملك ائتوني بي فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه الاث لات قطعنا ايديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكم قال ما خطبكن إذ يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز انا حصحص الحق الان حصحص الحق أنا عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائرين وما أبرئ نفسي وما فَسَلَ أَمَارَتُهُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إن اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يَتَبَوَّأُ مِنَّا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خير للذين آمَنُوا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَانُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم اَلَا تَأْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِى الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُؤْذِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْنَنَ لَكُمْ عِنْدِي فَلَا كَيْنَنَ وَلَا تَظْلِمُونَ قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا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 ولا لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله حتى تؤتون موثقا من الله لا تأتونني به لا تأتونني به الا أن يحاط بكم فَلَمَّا أَتَوْا مَوْثِقُرٌ قَالَ اللهُ عَلَا مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقًا وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ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 إلا حاجه في نفسي يعقوب قدها وإنه لذو علم لما علمناك وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف ولمّا دخلوا على يوسف فأوى إليه أخوه قال إني أنا أخوك فلا تبت أس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه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 قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصيفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عادا ان اذا الظالمون فلم مستيئس منه خلص نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَن نَّبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْلَنَنِ الْأَمْرُ أَمْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أُمِّكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَا كَسَرَطَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا نِلْغِي بِخَافِضٍ اسأل القضية التي كنا فيها والعير التي أقبنا فيها وإننا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله ان ياتياني بام جميعا فصبر جميل عسى الله ان ياتياني بام جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وتولى عنهم وقنا سَفَعَ عَلَى يوسف وَالطَّالِعَا أَسَفَعَ عَلَى يُوسُفَ وَبَطَّ عَيْنَا وَبِيَطَّ عَيْنَاهُمَا مِنَ الحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمُ قَالُوا تَاللهِ تَفْتَرُونَ تَذْكُرُونَ يُوسُفَ قَالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُ تذْكُرُ يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحصني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيك فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَلَا تَيْأَسُوا وَمَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِمِضَاعَةٍ وَسَجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالُوا عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ قَالَا أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أخي قد من الله علينا إن ونَاتَّق وَيصب إِ ونَ ياتَّق وَيصب فَإِن الله فإِن اللهَّ مَ لَا يظير أَجَْمُحسين ق تَ اللهَّ لَقَدَ آذَرَكَ الله عَلى وَإِكُ لَ خطين قال لَا تَخَافُوا عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِي بَصِيرًا وَأْتُونِي ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما جاء البشير ألقاه على وجهه انقض على وجهي فرت التبصير قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابا نستغفر لنا قالوا يا ابا ذنوبنا ان كنا خاطئين انا سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف فلما دخلوا على يوسف اوا الى ابييه اوا الى ابييه وطال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 وقد احسن ابي اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد ان نزر الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحطني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إلهي وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وكاين من اياتي في السماوات والارض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنا معرضون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون افامن ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل ها بي سوي لي الله ادعو الى الله على بصيره انا و من اتبعني و الله وما أنا من المشركين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 وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَلَّا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسُوا وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَد كُذِبَ جَاءَهُم نَّصْرُنَا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 تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقومه